الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة الأفاضل يا بارك الله فيكم مرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة من هذه الدورة المباركة في شرح ثلاثة الأصول يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه الرحمة الواشعة من الله الأصل الثاني أي من الأصول الثلاثة قال رحمة الله عليه معرفة دين الإسلام بالأدلة أي أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة وهذا تنبيه على أن الإسلام ينبغي أن يبنى على الدليل وعلى الهدى والنور لأن الإنسان عندما يبني دينه على الدليل والنور فإنه يعبد الله جل وعلا على بصيرة قال رحمة الله عليه وهو الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد أي الإسلام هو الخضوع والانقياد لأوامر الله تبارك وتعالى وترك نواهيه بالتوحيد أي الخالص له سبحانه الذي ليس فيه نوع من أنواع الشرك والانقياد له بالطاعة الطاعة نوعان طاعة في الأمر بالامتفال وطاعة في النهي بالترك والبراءة من الشرك وأهله هذه الثالثة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 وقال جل وعلا في شأن اليهود والنصارى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وبهذا يتضح أن موالات المسلم للمشرك من أخطر الأمور ومن موالاتهم محبتهم ومعاونتهم ومساكنتهم لغير حاجة ومن ذلك أيضا التشبه بهم في إمورهم الدينية قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال المثنف رحمة الله عليه وهو ثلاث مراتب أي أن الدين الإسلامي ثلاثة مراتب الإسلام والإيمان والإحسان والإحسان أعلاها قال وكل مرتبة لها أركان الركن في لغة العرب جانب شيء الأقوى وفي الاصطلاح الركن عبارة عن جزء ماهية فالمكونات الحقيقية للشيء هي أركانه قال فأركان الإسلام خمسة أي أن الإسلام بني على خمسة أركان وهذا مما يحفظه الصغير والكبير والرجل والمرأة وال عالم والجاهل وكل أنواع وتوفيئات المسلمين يحفظون هذا لكن من يعمل به فهم قليل شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة في اللغة قد تأتي بمعنى الإخبار بشيء بعد تيقن صحته كما هو هنا وقد تأتي بمعنى الحضور تقول أمر ما شهدته يعني ما حضرته لا إله إلا الله هي أعظم كلمة في الوجود وهي كلمة التقوى والعروة الوسقى من أجلها أقيم الجهاد وهي حق الله على العباد عليها قام سوق الجنة والنار وانقسب الناس إلى أبرار وفدار وهي كلمة تجريد وتثريد وولاء وبراء ونفي وإثبات وهي مفتاح الجنة وسبيل السنة من أجلها أرسلت الرسل وأنجلت الكتب وهي الحق المبين والصراط المستقيم والحبل المكين تنفع من قالها في الدنيا سواء كان صادقا أم كاذبا فتنفعه صادقا بأن يرضى الله عليه وتنفعه إن قالها كاذبا بأن تحقين دمه أما في الآخرة فهي لا تنفع إلا من قالها بشدق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون وأن محمد رسول الله هذه هي المكملة بشهادة أن إله إلا الله بل لا تقبل الأولى إلا بالثانية وهذا من أركان الإسلام فنشهد لله جل وعلا بأنه الإله الحق ونشهد لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه مرسل من عنده بالحق قال وإقام الصلاة أي الإتيان بها على الوجه المأمور به شرعة وإيتاء الزكاة أي إخراجها ودفعها لاستحقها على الوجه المعتبر شرعا وصوم رمضان صوم شهر رمضان وحج بيت الله كما في حديث ابن عمر وغيره بني الإسلام على خمس قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصط لا إله إلاه العزيز الحكيم هذه الآية كم فيها من الأسرار والحكم والمسائل ومن عظيم ما فيها أولا إثباتوا حقيقة لا إله إلا الله ثانيا أن الملائكة كلهم على التوحيد ليس فيهم مشرك واحد ثالثا فضل العلماء قبتهم وشرفهم لأن الله جل وعلا قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على عظم مشهود به في الوجود وهو التوحيد وفي هذا حف على طلب العلم وترغيد في سلوك سبيل أهله أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك أخي المستمع الكريم من أهل العلم العاملين به الراسخين فيه قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة العظيمة لا معبود أي لا مألوها بحق إلا الله أما ما يقوله بعض الجهلة من أن معناها لا خالق ولا راجق إلا الله أو كما يقول بعض الثلاثة لا مخترع إلا الله فهذا من الخطأ والزلل فإن المشركين على هذا يكونوا مؤمنين كما قال جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فإن قال قائل كيف تقولون لا إله إلا الله والآلهة التي تعبد من دون الله أكثر من أن تحصى نقول هذه تعبد من دون الله بغير حق أما الحق فهو لله جل وعلا يكون المعنى لا إله بحق إلا الله كما في قوله الجل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الأنبياء وبدون هو في سورة لقمان لا إله إلا الله قال المثنف رحمة الله عليه لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله أي الشطر الأول من كلمة التوحيد تنفي كل الآلهة المعبودة من دون الله وتتبرأ منها فهي نفي كما قال جل وعلا مبينا حقيقة عبادة المشركين لأوثانهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقوله إلا الله مسبكا العبادة لله وحده أي بالشطر الثاني وهو شطر الإثبات من هذه الجملة العظيمة نثبت أن العبادة حق خالص لله فهي كلمة نفي وإثبات فالنفي المحض تعطيل المحض والإثبات المحض لا يمنع المشاركة ولذلك قال الله جل وعلا مبينا حقيقة هذه المسألة فمن يغفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اشتمشت بالعروة الوسطى بد للمسلم أن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويعتقد أنه إنما يعبد بالباطل ويثبت العبادة لله وحده دون ما سواه قال المسلم رحمة الله عليه لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه فالملك قد تفرد الله به وتفرد بالخلق التدبيري والتصريفي عند كافة الخلق فإذا كان هو المنفرد بذلك وجب أن يفرد بالعبادة فليس من العدل ولا من الإنصاف أن يفرد الله بالملك ويجعل له شريك في العبادة قال المصنف رحمة الله عليه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون هذه الآية من سورة الزخرف يقول فيها الحق جل وعلا وإذ قال إبراهيم وهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء وخليل فاطر الأرض والسماء وهو من أولي العزم من الرسل وأبوه آسر كما صرح بذلك القرآن في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لا كما يقول كثير من المؤرخين أن آزر عمه وأن والده يسمى تاريخ قال وقومه وهم أهل بابل في العراق أنني إنني براء مما تعبدون أي أتبرأ غاية البراءة من أوسانكم ومعبوداتكم من دون الله وهذا معنى قوله لا إله إلا الذي فطرني فطر بمعنى خلق على غير نثال سابق ففاطر الأرض والسماوات خالقها على غير نثال سابق فمن خلق هو الذي يستحق أن يعبد فإنه سيهدين المراد بالهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد والتوفيق والمعنى سيدلني ويرشدني إلى طريقه المستقيم الذي يحبه ويحب أهله وجعلها كلمة لإجماع المفسرين أن المراد بالكلمة هنا لا إله إلا الله فهذا مما اتفق عليه أهل المعرفة بالنقل قال المصنف رحمة الله عليه باقية في عقبه أي في ذريته من بعده فلا تخلو ذرية إبراهيم من الموشدين وهي وصية إبراهيم لأبنائه وعقبه من بعده كما قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب فهي وصية إبراهيم لذريته ألا تعبدوا إلا الله لعلهم يرضعون أي إلى لا إله إلا الله علما وعملا وتطبيقا قال المصنف رحمة الله عليه وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد نعمد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذه الآية العظيمة من سورة آل عمران بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الكتاب المكتوب المبين للمقلوب قل يا أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى لأن عندهم كتاب قد حرفوه وبدلوه تعالوا أي هلموا وأقبلوا إلى كلمة سواء أي نقر بها نحن وأنتم وجاءت بها جميع الرسل سواء بيننا وبينكم وهي كلمة لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا شيئا نكرة في عموم في سياق النهي والنفي في سياق النفي فتعم فكل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا أم نبيا أم شجرا أم حجرا أم شمسا أم قمرا أم موليا أم قبرا أم غير ذلك فإنه داخل في قوله شيئا وهذا مما لا يمكن أن يوافق عليه عامة اليهود والنصارى لأنه بلو عبادتهم بعد التحريف على عبادة عزير وعبادة المسيح وعبادة الرهبان والأحبار من دون الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله أي لا يطيع بعضنا بعضا في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما أحل الله فإن تولوا أعرضوا وأدبروا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أي أعلنوها أمامهم صريحة واضحة أننا قد أسلمنا لله وتبرأنا من كل ما يعبد من دون الله وهذا هو الذي يبين الحقيقة الكبيرة والفارق العظيم بين المسلمين وبين اليهود والنصارى. قال المصنف رحمة الله عليه ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي الدليل على أن شهادة أن محمدا رسول الله هي من أركان الإسلام هذه الآية العظيمة من سورة التوبة لقد اللام وقد جاء بها هنا للتحقيق لقد جاءكم أي أتاكم من عند الله رسول من أنفسكم الرسول في اللغة هو السفير وأما في الاستلاح فهو من بعث بشرع جديد وأمر بتبليغه على الصحيح من أنفسكم, من أنفسكم أي من جنسكم تعرفون نسبه ومدخله ومخرجه وقد عاش بين أظهركم أربعين سنة فكل أموره وأحواله لا تخفى عليكم وقد عرف بالخيرة الفاضلة والأخلاق الكريمة في قراءة بفتح خلفة من أنفسكم هي قراءة شادة ومعناها أي من أشرفكم نسبا. وأكرمكم أبا عزيز عليه ما عندتم أن يشق عليه ما يشق على أمته ويشتد عليه ما يشتد على أمته ولذلك تجد في حديث كثيرة لولا أن أشق على أمك في الوضوء في السواك في العشاء كل ذلك يخشى عليه الصلاة والسلام أن يشق على أمته لأنه يحب التيسير ما خير بين أمرين كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح بين أمرين إلا اختار أسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عن حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ومنفعتكم وبيان الخير والشر لكم وهذا الحرص جعله لا يترك شيئا من الخير إلا ويدل أمته عليه ولا يترك شيئا من الشر إلا ويحذر أمته منه صلوات ربي وسلامه عليه يقول أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جنحيه بالسماء إلا وترك لنا منه علما وهذا غاية ما تكون الرحمة قال جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم نبينا صلى الله عليه وسلم بعثته رحمة وكلامه حكمة قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقرأ قول عيسى ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى فجاءه جبريل من عند الله برسالة يقول الله له فيها اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه فجاءه فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوء وهذا الحديث أصله الصحيح بالمؤمنين رؤوف الرحيم ما الفرق بين الرأفة والرحمة؟ الرأفة أشد لأنها خاصة بالمؤمنين والرحمة قد تكون لغيرهم في الدنيا ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله يقول المخنف طاعته فيما أمر أي لازم هذه الشهادة لازم هذه الشهادة طاعته فيما أمر فإذا علمت وآمنت بأنه رسول من عند الله حقا ونبي من عند الله صدقا وجب عليك أن تطيعه فيما يأمرك فإن لم تطيعه فهذا نقص كبير في هذا الإيمان قال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم كتنة أو يصيبهم عذاب أليم وتصديقه فيما أخبر وهذا يدل على أن المؤمن لا ينتابه شك إذا ما جاءه الخبر عن الله وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن شك أو ارتاب في شيء ثابت من ذلك فإن ذلك يقدح في إيمانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما واجتناب ما نهى عنه وزجر كما كمعنى يطاع في الأوامر يطاع في النواهي فينتهي المسلم عما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن ذلك فرق البدع التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم غاية التحذير وأن لا يعبد الله إلا بما سرع هذا فيه رد على أهل البدع والأهواء والزيق وقد عدهم النبي عليه الصلاة والسلام في اختراق الأمة لأنهم سنتين وسبعين فرقة والثالث والسبعين هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أما غيرها فكلها في النار وهم أهل البدع والأهواء الذين خرجوا عن منهج السنة وتورطوا في أمور لا دليل عليها فهؤلاء على خطر عظيم قال المخنف رحمة الله عليه ودليل الصلاة والزكاة وتسكير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي الدليل على أن الصلاة والزكاة من أركان الإسلام الخمسة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي يبتغون بعبادتهم وجه الله حنفاء أي مائلين عن الشرك إلى التوحيد ويقيموا الصلاة ويؤتي الزكاة فالصلاة والزكاة اختار في كتاب الله كما قال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه والله لو قاتلا بين من فرق بين الصلاة والزكاة قال وذلك دين القيمة أي الدين المستقيم الذي لعو الجاج فيه الذي يجمع بين العبادة الخالصة وإقام الصلاة وإتاء الزكاة هيالك شعري من لا يصلي او من لا يخرج الزكاة فهل يستقيم له دين قال المصنف رحمة الله عليه ودليل الصيام اي كون الصيام ركنا من اركان الاسلام لا بد منه والصيام هو التعبد لله بالانساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم كما كتب على الذين من قبلكم من الأمم السابقة لعلكم تتقون أي أن الحكمة من الصيام ليس التعذيب بالجوع والضمأ إنما هو رجاء حصول التقوى فطريق التقوى هي الأعمال الصالحة ومن أجلها الصيام قال المسلم رحمة الله عليه ودليل الحج أي أنه ركن من أركان الإسلام والحج هو قصد بيت الله الحرام لأداء فعل مخصوص زمن مخصوص على وجه مخصوص قوله تعالى وللله على الناس أي حق واجب متحتم حج البيت فيها قراءتان بالفكح والكسر حج البيت من استطاع إليه سبيلا البيت المقصود به هنا الكعبة كما قال الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا هذا شرط معتبر عند كافة الفقهاء، فبعضهم يعبر بالجهد والراحلة وبعضهم يجعل هذا السبيل مطلقا وهو الأقرب قال ومن كفر فإن الله غني عن العالم فترك الحد مع القدرة عليه نوع كفر صحيح أنه لا يخرج عن الملة لقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة فهو نوع كفر ولذلك قال عمر فقد همت أن آمر عماري فينظر من له جدة ولم يحد فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين قال المسلم رحمة الله عليه المرتبة الثانية الإيمان والإيمان في اللغة هو الإقرار وبعض الناس يقول التصديق وهذا فيه نظر الايمان فوق التصديق ولذلك قال الله على أسنة أبناء يعقوب عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين فالإقرار هو المعنى الحقيقي للإيمان أما في الإسطلاح فالإيمان هو اعتقاد بالجران وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان هذا التعريف الذي يخرج الطوائف المبتدعة الضالة في باب الإيمان قال وهو بضع البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة وهو بضع وسبعون شعبة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح سيأتي والشعبة هي الجزء والطائفة من الشيء فالإيمان ينقسم من النحية العملية إلى شعب كثيرة تجد على سبعين أما من ناحية الأركان فأركان الإيمان شت كما سيأتي قال فأعلاها لا إله إلا الله أي قول لا إله إلا الله هذا أعظم الإيمان لأنه أساس الدين وأدناها إماطة الأدى عن الطريق أي أقل شعبه وأصغرها إماطة أي إزالة الأذى كالشوك والحجر والخشب ونحو ذلك مما يؤذي المارة عن طريق المسلمين قال والحياء شعبة من الإيمان الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق من له الحق كما قال النووي وغيره وهو شعبة من شعب الإيمان لأنه يمنع صاحبه من التفريط في حق الله وحق العباد ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه الحياء لا يأتي إلا بخير وجاء عند أحمد وابن ماجه لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء وجاء في الحديث الآخر الحياء والإيمان قلنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر فمن لا حياء عنده غالبا ما يقع في ما لا يحمد في أمر دينه ودنياه قال المسنف رحمة الله عليه والحياء شعبه من شعب الإيمان أي أنه من أقسامه العملية قال وأركانه ستة أي أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله هذا الرقم الأول ومعنى الإيمان بالله الإيمان بوحدانيته وتفرده بالخلق وتدبير والملك والملك وتفرده أيضا بالعبادة وتفرده بما له من أثناء وصفات فتدخل هنا أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وقل من ينازع فيه وتوحيد الألوهية وهو الذي بعثت به الأنبياء والمرسلين وانزلت به الكتب وتوحيد الأثناء والصفات وملائكته الملائكة خلق من خلق الله وهو عالم غيبي عنا لهم خصائص عديدة منها أنهم عباد مكرمون وأن الله خلقهم من نور وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفكرون وأنهم يعظمون الله جل وعلا تعظيما شديدا ويخافون منه خوفا كبيرة. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فنؤمن بهم إجمالا وتفصيلا إجمالا حيث ورد الإجمال وتفصيلا حيث ورد التفصيل وقد ذكر لنا الله جل وعلا جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت وثبت السنة منكر ونكير هذه بعض النصوص التفصيلية في الإيمان بالملائكة وكتبه الكتب التي أنزلها الله كثيرة ذكر الله جل وعلا لنا منها خمسة كتب التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى والزبور الذي أنزل الله على داود والصحف التي أنزل الله على إبراهيم والقرآن وهو أعظمها وأشرفها وهو المحفوظ من التغيير وهو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ورسله وهم كل من أرسل الله جل وعلا إلى الناس ويدخل في ذلك الأنبياء والمرسلين والمرسلون جميعا يؤمن بهم المسلم إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا لأن عددهم كثير قد ذكر الله جل وعلا بعض أخبارهم وترك البعض الآخر كما في قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنؤمن بمن أخبر الله وهم في القرآن خمسة وعشرين أو ستة وعشرين كما قال الشاعر في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا وبعضهم يضيف إلى ذلك الخضر فيصبح العدس 26 فنؤمن بهم ونؤمن بأنهم رسل من عند الله حقا وأنهم أفوبون من الكبائر ومن الكذب قال واليوم الآخر هو يوم القيامة ثمي الآخر لأنه آخر ليس بعده شيء فيدخل في مضامين الإيمان بذلك الإيمان بالموت وفتنته والقبر وفتنته والبرزخ وما فيه من نعيم أو عذاب والحشر والبعث والجزاء والحساب والصراط والميزان والكتب والجنة والنار والرؤية لله جل وعلا من أهل الجنة فنؤمن بذلك جميعا ولا نرد ما ثبت به الأخبار قال وتؤمن بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر فرض من الله كما قال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر والإيمان بالقدر له أربع مراكب الأولى العلم فنعلم ونؤمن بأن الله عالم بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون أي حتى الأمر المستحيل يعلم لو حصل على أي وجه سوف يكون كما في قوله جل وعلا ولو ردوا لعادوا وعودتهم إلى الدنيا مستحيلة ثاميا الإيمان بأن الله كتب ما علم من أمر المخلوقات في اللوح المحفوظ فما خلقه كتب أموره وما يحصل له قبل أن يخلقه في اللوح المحفوظ المرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة وأن الله جل وعلا شاء وأراد ما كتب من خير أوشر مشيئة وإرادة كونية الرابع الإيمان بأن الله خلق كل صانع وصنعته كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فلا يؤمن الإنسان بالقدر إيمانا صحيحا سليما حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة قال المخنف رحمة الله عليه والدليل على هذه الأركان الشتة قوله تعالى ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب عند عبد الرزاق في أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلى هذه الآية وهذا الأثر صححه الحافظ ابن حجر والبر هو الخير والفلاح والمعنى ليس البر كله في التوجه إلى المشرق والمغرب في حد ذاته إنما البر هو امتثال أمر الله وذلك بما يأتي ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين فهنا ذكر خمسة أركان ولم يذكر القدر ولذلك قال المثمث دليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فقوله كل شيء للعموم الذي لا تخصيص فيه بوجه من الوجوه قال المسنف رحمة الله عليه المرتبة الثالثة اعذرني أخي يا طالب العلم على هذه السرعة وهذا الإيجاز فإنه المقام أحيان احيانا يحتاج الى نوع تفصيل وانا التزمت بان يكون الدرس في مدة وجيزة قصيرة فاشير الى ما لا بد منه ومن اراد التوسع فقد شرحت هذه الثلاثة الاصول في سروح مقسوطة وهي موجودة قال المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان الإحسان في اللغة الإتقان قال وهو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وبعض أهل العلم يقول بل هو درجتان درجة المشاهدة أن تعبد الله كأنك ترى والدرجة الثانية درجة المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو الإحسان غاية الكمال في علاقة العبد بربه قال والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في سورة النحل وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم أي يراك في ظلام الليل وأنت تصلي بين يديه وتقلبك في الساجدين فالله جل وعلا بصره نافذ يعم جميع المبصرات وسمعه مدرك لكل المسموعات فيرى النملة السوداء في ليلة ظلمان ويسمع دبيبها على صفات ملساء وهذا دليل على إحاطة علمه وسمعه وبصره لكل شيء يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأيلي ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النشحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول قال المخنف وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه هذه الآية يخاطب الله فيها نبيه والخطاب له وللأمته من بعده وما تقول يا محمد في أي شأن نخونك قولا أو عملا في جهر أو سر إلا ونحن مشاهدون لك سامعون لقولك راؤون لعملك قال والدليل من الخنة أي على مراتب الدين الثلاثة حديث جبرايل المشهور عن عمر هو له عدة روايات الروايات التي ذكرها المثنث هي رواية مسلم عن عمر وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات المسكد اضطلع علينا رجل خديد بياض الثياب في بعض الروايات كأن فيهابه لم يمسه دنس وهذا دليل على أن طالب العلم ينبغي أن يطلب العلم في مرحلة الشباب لأنه قال خديد سواد الشعر وأن يتهيأ لذل ذلك ب النضافة قال خديد بياض الثياب ثالثا أن الإنسان يطلب اللون الحسن وأحسن الألوان في نبس الرجل هو الأبيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ألوالكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم لا يرى عليه أثر السفر لأن الغالب في المسافر حالته رثة وبه تعب وإرهاق لأن السفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطعه من العذاب ولا يعرفه منا أَحَدْ في بعض الروايات فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي جلس بين يدي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي تقدم حتى وضع ركبته كل واحد منهما بجانب ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي قيل فخذي نفسي وقيل فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا إشار إلى أن المعلم ينبغي أن يكون حليما حال التعليم ويصبر على جفاء المتعلم وقال يا محمد ولم يقل يا نبي الله يا رسول الله حتى يستد انتباههم أخبرني أي نبئني وعلمني عن الإسلام أي عن حقيقته قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيله فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن المعروف عن السائل أنه يسأل عما يجهل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 هذه مراتب الدين ومراتب الإسلام الحق قال فأخبرني عن الساعة أي نبئني عنها وعن توقيتها وتاريخها قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل فإذا كان أفضل البشر وأفضل الملائكة لا يعلمان متى تقوم الساعة فهو مما استأثر الله بعلمه ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يدليها لوقتها إلا هو جل وعلا قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها قال أنت لد الأمة ربك قيل هو على بابه يغسر الإناء في ديار المسلمين فيطأ السيد أمته فتلد له فتصلح الأم خادمة عند بنتها وقال ابن حجر بل المعنى أن يغسر العقوق في أبناء المسلمين حتى يعامل الوالدان كأنهم أرقاء قال ابن حجر وهذا أمر ظاهر وأن ترى الحفاة العراه العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان الحفاة من لا نعلن له والعراه من لا فياب له والعالة الفقراء الذين لا أموال لهم ورعاء الشاء الذين ليس لهم من المهن إلا رعي الشاء يتطاولون في البنيان يتطاولون هذا في المقابلة فكل واحد يسعى إلى أن يكون بنيانه هو الأطول وهذا مما رأيناه في عصرنا أو نقول مما رأينا بعضه في عصرنا فاليوم الناس وكانوا فقراء بالأنس يتنافسون في رفع الأبنية حتى بلغت بعض الأبنية فوق السحاب ولا حول ولا قوة إلا بالله قال فمضى فلبثنا مليا أي قليلا في بعض الروايات فلبثنا ثلاثة أيام فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلى في هذا رد العلم إلى أهله قال هذا جبريل أخبر بحقيقته وأنه تمثل في سورة بشر أتاكم أي بأمر من الله وما نتنسل إلا بأمر ربك يعلمكم أمر دينكم فإذا الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة هذا من الدين الذي أمر جبريل أن يعلمه الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كثير من السلف كانوا يسمون هذا الحديث أم السنة كما أن الفاتحة أم الكتاب إذا عرفنا هذا أيها حبة عرفنا الأصل الثاني من أصول الإيمان الأصل الثالث من أصول الدين معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم لنا شيء من ذلك وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وله أسماء أخرى محمد وأحمد والعاقب والحاشر والماحي هذه من أسمائه صلى الله عليه وسلم ونسبه الشريف ينتهي إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قال وهاشم من قريش هاشم جد والد النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وقريش أفضل قبائل العرب وقد خصها الله بسكن الحرم والتآلف والفصاحة ونضج العقول لإيلة قريش إيلةهم بحلة الشتاء والصيف قال وقريش من العرب فالعرب نوعان عرب عاربة وهم قحطان وعرب مستعربة وهم عدنان وهم أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى ذبيه نأفر الصلاة والتم التسليم هذا مما يتعلق بالعرب المستعربة لأن العرب العاربة من قحطان وهم ليسوا من نسل إسماعيل عليه السلام إذن نسل النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه أفضل الأنساب وأشرفها وله من العمر 63 سنة لأنه عليه الصلاة والسلام ملد في يوم الاثنين في عام الفيل سهر ربيع الأول وهل يوم ولادته هو الثاني عشر أقوال الجمهور على أنه ولد في اليوم التاسع عشر أما عمره ف63 على المشهور وقيل 64 وقيل 65 منها 40 قبل النبوة هذا هو سن الأشد حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة وثلاث وعشرون نبيا رسولة نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ أي بقوله على يقرأ باسم ربيك الذي خلق وأرسل بالمدثر وهذا فيه حقيقة من العجب ما فيه فإن لو قرأنا صدر صورة العلق وصدر صورة المدثر لا رأينا أمرا عجيبا ففي صورة اقرأ فضله عليك وفي صورة المدثر حقه عليك في صورة اقرأ أدب المتعلم وفي صورة المدثر أدب العالم في صورة اقرأ ست جمل خبرية وبصورة المدثر شت ست جمل إنسائية قال وبلده مكة أي بها ولد وعلاف لمالها نشى وفي سراها ترعى وبقي فيها بعد الوحي ثلاثة عشر سنة وهي أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم والمدينة تأتي بعدها في الفضل وهاجر إلى المدينة بعد أن أذن الله له تلك الهجرة العظيمة المباركة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هذا هو المقصد الأعظم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وعلى ذلك جميع الأنبياء والمرسلين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن, أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر أي أنذر قومك عن الشرك الأكبر والذنب الأعظم الذي لا يغفر وربك فكبر أي عظمه غاية التعظيم بالتوحيد والإنابه والعبادة وثيابك فطهر قيل طهر ثيابك من النجاسة وقيل طهر نفسك من الشرك والمعاصي والرجز فهجر أي أترك عبادة الأصنام ولا تمن تستكر أقوال كثيرة، لعل من أقوها أن المراد بذلك هيبة الثواب، وهي أن يهدي الرجل هدية وينتظر الرد عليها، ولربك فاصبر أمره أن يصبر ويتحمل ما يواجه طريقه في الدعوة إلى الإسلام والتوحيد والإيمان. قال المثلث رحمة الله عليه ومعنى قوله قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبل أي عظمه بالتوحيد وفيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجد فهجر أي الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهلها كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم لاقدمون فإنهم عدو لإلى رب العالمين قال أخذ على هذا عشر سنين أي في مكة قام فيها بالدعوة والتأسيس والتأصيل والتخلية قبل التحلي قال وبعد العشر عرج به إلى السماء في قصة الإسراء والمعراج المسورة التي ذكر الله منها طرفا في سورة الإسراء وتواترت بها الحديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال وفرضت عليه الصلوات الخمس أي في تلك الليلة وكان أول ما فرضت خمس خمسين فمر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى وأخبره قال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فما زال يراجع ربه حتى استقرت على خمس لأجل خمسين وهذا كله كان في سنة العاشرة من البعثة قال وصل في مكة ثلاث سنين أي قبل أن يهاجر وهي سن الحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر من البعتة وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة لأن الأنبياء لا يجوز لهم الخروج من مكان إلى مكان إلا بإذن الله والدليل على ذلك قصة قصة يونس عليه السلام قال والهجرة في اللغة الهجرة مأخوذة من الهجر وهو ترك. أما في الاصطلاح فيقول المثنف وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والمقصود بالشرك أي البلاد التي يظهر فيها ذلك ويعلن فيها والمقصود بالإسلام أي البلاد التي يظهر فيها الدين وشعائره كالصلاة والأذان والجمعة والعيد ونحو ذلك قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل قول تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة قالوا فيما كنتم أي ما الذي منعكم من الهجرة قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هذا توبيخ من الملائكة عند الوفاة وبعد الوفاة فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هذا إخبار عن من ترك الهجرة فإنه متوعد بالنار ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة أي قوة وقدرة ولا يهتدون سبيلا يعني لا يعرفون طريقة فأولئك عسى الله عسى في القرآن واجبة أن يأفوا عنهم أن يتجاوز عنهم ويخطح ومعنى الآية أنها نزلت في كل من أقام بين يدي بين المشركين وهو قاجر على الهجرة ومتمكن من إقامة دينه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم من مسلم بعث بين ظهراني المشركين وقال المسلم والمشرك نارهما لا تتراءى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم يعني يتجاوز عنهم ويصفح وكان الله أفوا غفورا قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرض واسعة فإياي فعبدون هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بأن يهاجروا من الأرض التي لا يستطيعوا إقامة دينهم فيها إلى أرضه الواسعة ليعبدوا الله بأمن وأمان قال البغوي وهو الإمام الحسين بن مسعود الفراء مؤلفات مشهورة مذكورة منها شرح السنة توفي سنة 6 بعد 500 سبب نزول هذه الآية المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على الهجرة من السنة النبوية من السنة قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا الحديث رواه الترويذي وله شواهد عند أحمد وغيره يرتقي بها إلى درجة الاحتجاج لكنه معارض بحديث ابن عباس المخرج في الصحيح لا هجرة بعد الفتح والجمع بينهما لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأن مكة صارت بلد إسلام أما غيرها من البلاد فالهجرة باقية لا تنقطع حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها إذا هذا هو الدليل الذي استدل به المصنف رحمة الله عليه على وجوب الهجرة بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة في نهايتها اختودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه واترككم في رعاية الله حتى يأتي موعد الدرس القادم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين